ومن أهل الكتاب من أنت منه بقِطارٍ وَدِهِ إلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ أنتَ مَنْهُ بِدينارٍ لا يُودِهِ إلَيْكَ إلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِلُمْ مِينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بلاء من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا إكلا خلاق فِي في الآخرة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب نليم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 أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، وإذا خذ الله مساقا النبئين لما آتيناكم من كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا به ولتنصرنه